غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا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 أو رثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدون ومنهم سابقون بالخيرات ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير جنة عدن يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤال ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور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 لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا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 الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِ مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَم لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَم أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيْنَتِ مِن بل إن يعج الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولא إن زالت إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهدة إيمانهم لإن جاءهم نذير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 فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا ديرا ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجنم